قال المؤلف وألفاظه أربعة وألفاظه أربعة ويقصد بذلك ألفاظ العام وأما قوله أربعة فهذا ليس للحصر فهذا ليس للحصر وإلا في ألفاظ العام أكثر من أربعة لكن لعل المؤلف هنا اقتصر على أربعة من بعد التسجيل على المبتد من باب التسجيل على المبتد وإلا فالفاظ العموم أكثر من ذلك التي لم يذكرها أكثر من الأشياء التي ذكرها المؤلف هنا لكن لأن كتابه من باب الاختصار وينطبق على تسميته ورقات فكان من المناسب ألا يطيل في الاستطراد ألا يطيل في الاستطراد قال وألفاظه أربعة الاسم الواحد المعرف بالالف واللام هذا هو الاول من دلالات العام او من الفاظ العام الاسم الواحد المعرف بالالف واللام مثل ماذا مثل الرجل مثل الرجل هذا لفظ واحد معرف معرف بالالف واللام وأما ما لم يكن معرفا فهذا ليس لا يدخل في مسم لا يدخل في الفاظ العموم لا يدخل في الفاظ العموم مثل رجل عند الاثبات رجل في الدار فهذا لا يدخل في مبحث العموم بخلاف ما لو كان في سياق النفي في سياق النفي كقوله لا رجل في الدار فهذا من باب العموم كما سياتي من قول المؤلف قال واسم الجمع المعرف بالألف واللام يفهم منه أن اسم الجمع الذي لم يعرف بالألف واللام لا يكون داخلا في ذلك لكن نقول يستثنى من هذا ما إذا كان مضافا فإنه إذا كان مضافا اكتسب التعريف إذا كان مضافا اكتسب التعريف والمضاف الجمع المضاف مثل الجمع المعرف بالألف واللام. فمثلا حينما أقول المدينة حينما أقول الفقهاء فهنا الفقهاء جمع معرف بالألف واللام. لكن إذا قلت فقهاء فهذا جمع غير معرف يدخل في العموم لا يدخل في العموم لماذا؟ لأن شروط كونه عاما أن يكون معربا طيب إذا أضفناه فقلنا فقهاء المدينة فهل يدخل هذا؟ المفهوم من قول المؤلف أنه أنه لا يدخل لكن نقول لا شك أن المؤلف لا يريد ذلك لأنه لا يمكن أن يكون مثل المؤلف ينكر أن يكون المضاف في معنى التعريف في معنى التعريف ومعروف أن التعريف إما أن يكون محلاً بالألف واللم أو يكون مضافاً بواحده من هذه الأمرين يكتسب الشيء التعريف قال ابن مالك وجر بالفتحة ما لا ينصرف ما لم يضف أو يكُو بعد الرزق لأنه إذا أضيف أو كان بعد العرف واللام هنا يكون يكون معرفاً فنقول إذن يضاف إلى هذا الإضافة الإضافة الداخل في فيما يتعلق بالعام بالنسبة لاسم الجمع وعندنا هنا الجمع يشمل يشمل الجمع الحقيقي ويشمل اسم الجمع ويشمل اسم الجمع الجنسي أيضا هذه أمور ثلاثة يشملها معنى الجمع فالجمع هنا مثل الرجال الرجال هذا جمع حقيقي جمع رجل الفقهاء جمع فقيه نعم هناك اسم الجمع هناك اسم الجمع واسم الجمع هو ما لا مفرد له مثل العالمين الحمد لله رب العالمين هذا اسم جمع فهو من باب العام يشمل الجميع العالمين وبعضهم يقول الناس كذلك لأنه لا مفرد له وهذا اسم اسم جمع طيب بقي معنا اسم الجمع الجنسي اسم الجمع الجنسي ويمثلون لذلك بقوله تعالى إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة فيقولون قولنا البقره او البقر نعم البقر هذا اسم جمع جنسي اسم جمع جنسي الروم اسم جمع جنسي لانه بالمفرد يميز بالياء بالنسبه للروم فيقال رومي وبالنسبة للبقر يميز بالهاء فيقال فيقال بقره او بالتاء المربوطه على كل حال سواء كانت من جنسيا أو كانت من جمع أو كان جمعا هذا كلهم من باب إيش، من ألفاظ من الفاظ العموم قول المؤلف هنا والأسماء المبهمة هذا هو اللفظ الثالث الذي ذكره المؤلف والأسماء المبهمة كمن في من يعرف قالوا هنا المبهمة هي التي لا تدل على معين الشيء المبهم هو الذي لا يدل على معين كلفظ من فمن هنا لا تدل على معين إذا كانت شرطية فقول تعالى من يعمل سوءا يجز به. من يعمل سوءا يذبه به فهنا من أفادت إيه أفادت العموم. العموم تشمل كل من يعمل كل من يعمل سوءا كل من يعمل سوءا تشمل هذه الآية لماذا لأن من هنا جاءت بالشرطية، فكانت فكانت عامة شاملة شاملة لكل من يعمل سوء، لكل من يعمل سوء، وهي أيضا تفيد العاقل، تفيد العاقل. فإذا قيل من، فالمراد به العاقل، يعني من يعقل، بخلاف ما، فإنها لغير لغير العاقل. ولذلك قال المؤلف وما في ما لا يعقل، فيما ما لا يعقل. مثل إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم فهنا ما تشمل غير العاقل وبعض أهل العلم يقول إنها للعاقل وغير العاقل إنها للعاقل وغير العاقل ويبدو أن المؤلف في بعض كتبه كالبرهان يرى أن ما هنا تشمل العاقل وغير العاقل لكن الصحيح والمختار عند العصوليين ان ما تكون لغير العاقل ومن خاصة بالعاقل بخلاف أي فإنها تشمل الاثنين ومثالها من القرآن ما عندكم ينفذ وما عند الله بار ما عندكم ينفذ وما عند الله بار قوله وأي في الجميع وأي في الجميع سواء كانت استفهامية او كانت شرطية فإنها تفيد العموم فإنها تفيد العموم ومثالهم قوله تعالى أي من الأجلين قضي وأيضا قوله تعالى لنعلم أي حزبين أحصى وفي قوله تعالى ثم لننزعنا من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن هتيا فهذه الآيات الثلاث شملت جميع أنواع أي من كونها استفامية أو شرطية وأيضا شملت كونها للعاقل ولغير العاقل فمن أي الآيات العاقل قوله تعالى لنعلم اي الحزبين هذه العاقل أو غير العاقل هذه العاقل طيب قوله أي من أجلين قضي نعم الأجل عاقل أو غير عاقل؟ غير العاقل طيب قوله ثم لننزعنا من كل شيعة أيهم أشدوا على الرحمن هذه ليش؟ هذه للحق أيهم اشد على الرحمن عتية هذه هذه للعاقل فاذا أي تشمل العاقل وغير, وغير العاقل قال وأين في المكان وبعضهم يرى أن أين تأتي في الزمان وهذا خطأ بعض الشراح ممن شرح الورقات يرى أن أين تكون في الزمان وهذا ليس بصحيح وإنما أين تكون؟ تكون في المكان فاذا اي من ألفاظ؟ من ألفاظ العموم قال ومتى في الزمان كذلك أيضا متى الشرطية هنا تكون تكون من ألفاظ العموم وهي خاصة بايش خاصة بالزمان قال وما في الاستفهام والجزاء وغيره وما في الاستفهام والجزاء وغيره ويشير بذلك إلى ما؟ الكرة السابقة والأولى أن يجمع هذه مع الأولى فيقول وما في الاستفهام والجزاء وغيره وهي للعاقل أو وهي لغير العاقل وهي لغير العاقل قال أيضا ولا في النكرات هذا أيضا من ألفاظ العموم لكن نقول ان تعبير المؤلف هنا بقوله لا في النكرات فيه قصور فيه قصور والأولى أن يقال وكذا النكرة في سياق النفي أو سياق النهي أو سياق الشرط وكذا النكرة في سياق النفي أو سياق النهي أو سياق الشرط لأنه قد تاتي النكرة في هذه الأمور ولا يُشترط أن تدخل عليها أن تدخل عليها لا لا أن تدخل عليها لا لأنهم يقولون قد جاءت النكرة في سياق النفي بدخول الله قوله لا رجل في الدار لا رجل في الدار هذا يشمل جميع الرجال لأن جاءت في سياق النفي تاتي أيضا النكره في سياق الامتنان قوله تعالى وأنزلنا من ما ماء طهورة فماء هنا نكرة لكنه في سياق الامتنان فيعم يكون عام وعلى قول المؤلف هنا لا تدخل النكرة في سياق الانتنان في هذا الباب والصواب أنها داخلة فالشاهد من هذا أن المؤلف لو عبر بقوله والنكرة في سياق النفي والنهي والانتنان والشرط حينئذ يكون هذا المعنى شاملا لكن نحمل هذا على الاختصار نحمل ما فعله المؤلف على أنه أراد به الاقتصار وإلا فهي تشمل أكثر من لا في النكرات فقط دعم النكرات سواء دخلت عليها لا او لم تدخل لكن يخرج من ذلك أن النكره في سياق الاثبات النكره في سياق الاثبات لا تدخل لا تدخل في العيب في العموم كقولنا في رجال رجال في الدار فهذه نكره في سياق الاثبات لكنها لا تدخل بخلاف ما لو قلنا لا رجال لا رجال في الدار او لا رجل في الدار قلنا ان المؤلف هنا اشار الى اربعه من الألفاظ، وإلا فهي كثيرة، منها ما ذكرناه هنا في النكرات، ومنها أيضا لفظ كل، لفظ كل، فلفظ كل هذه تفيد، تفيد العموم، وكذا لفظ جميع، وما كان في معناها كمعشر، ونحو ذلك، هذا كله يفيد، هذا كله يفيد العموم، ولم يذكره، ولم يذكره المؤلف.